فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عبجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل باسمهم، ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلواها وهم يطمعون.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 أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من المال مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَعَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فاليوم ننساهم كما نشوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون